يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا ثمن تستكثر ولربك فاصبر فاذا نقر فينا قور فذلك يوم اذ يوم عسير على يسير ذَرْنِي وَمَن خَلَقْتُ وَحِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَا لَمْ يَمْدُدَا وَبَنَيْتُ لَهُ شُهُدًا وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا ثُمَّ يَطْمَعُ أَن أَزِيدَ كَلَّا إِنَّهُ كَانَ أُرْهِقُهُ صَعُودا إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ نَظَرَ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤَسِّرُ إن هذا إلا قول البشر سأصليه ثقر وما أدراك ما ثقر لا تبقي ولا تذر لو واحدة للبشر عليها تسعه عشر وما جعلنا أصابع النار إلا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 يَشَاءُ وَمَا يعلم جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ كَلَّا وَالْقَمَرِ وَاللَّيْلِ إِذَا أَدْبَرَ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ إِنَّ هَذَا إِحْدَى الْكُبَر نَذِيرًا لِلْبَشَر لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَن يَسْتَقْدِمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ إِلَّا أَصْحَابَ فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُضُّ مَعَ الْخَاطِئِينَ الضالين وان كننا نكذب بيوم الدين حساءثانا العقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن تلكات معرضين كانهم حمر فَأَثْرَفُوا فَارْتَج مِن قَسْوَرَ بل يريد كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُؤْتَى عُصْفُحًا مِنَ الشَّرَ كَلَّا بَل لَّا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ كَلَّا إِنَّهُ تذكرة